ويُتِمَّنِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَيُنُصرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مع إِيمَانِهِمْ وللله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فِيهَا ويكفّر عنهم سئئاتهم. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ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 إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتأمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوثروه وتسبحوه وتسبحوه بكرة وأصيلا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 بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرُّسُلُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنًّا تَظُنُّونَ وَغَنًّا تظُنُّونَ السُّوءَ وَغَنًّا تَظُنُّونَ السُّوءَ وَكُنتُمْ قوما بورا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 قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم ستدعون إلى قوم أليباس شديد تقاتلونهم أو يسلمون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 ومن يطع الله ورسوله جنات يدخله جنات ندخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين اللي يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانيما كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعده الله مغانيما كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم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 وهو الذي كف أيديهم عنك وأيديكم عنهم بدقن مكة بدقن مكة من بعد أن أفرك عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدية معقوفا أي بلغ مخله هم الذين كفروا مؤمنون ولساؤم مؤمنات لم تعلموهم أن تقوهم أن تقوهم فتصيبكم منهم عروة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء.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 لا تَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ لَا تَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِينَ آمِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَالْقَصْرِينَ لَا تَخَافُونَ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 رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحناؤ بينهم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 وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَقَاءَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ يَغِيظُ لَهُمُ الْكُفَّارَ